وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعشاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجِبُوا قَوْلَهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَلَا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 هو الذي يريكم البرق خوفه وطعمه ويؤش السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خوفه ويرسل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال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 لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر كل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أوديات بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار باتغاء حلية أو متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المآب أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى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 والذين صبروا بتغاف أوجه ربهم وأقاموا الصلاة وأمفقوا مما رزقناهم سرّوا وعلنّيتوا ويذرون ويذرون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب دام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 الله يبسط الرزق لما يشاء ويقدر وفرحه بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه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 بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا ألو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيب بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ كُلْ سَمُّونَ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَسُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَذَا لهم عذاب في الحياة الدنيا لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة يا شق وما لهم من الله من وار. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكل واداء أكل واداء وظلها تلك عقبة الذين التقوا وعقبة الكافرين النار وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُوا بَعْضَ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ عَنْ أن أَعْبُدَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعا وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا